وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِرَ أَسَرَّ رَبُّهُ إِن طَنَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قانتات تات 117. وإلى عابدات سائحات ثيبات وأبكارا 118. يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ غَمَّا أَمَرُوهُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ 117. ونجزون ما كنتم تعملون 118. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا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 يا أيها النبي جاهد القفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما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 فَنَفَخْن فِيهِ مِوحنَا وَصَدَّقَت بكَماتِ رَب بِهَا وَكُتُ بِي وَكانَتْ مِْ